لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن, بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم من مرات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 أفلا تتقون؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر؟ إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملاك ما سمعنا بهذا في آباءنا.